فَفِرُوا إلَى اللَّهِ إِنَّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجَعَلُوا مَعَ اللَّهِ إلَاهًا أَخَرَى إِنَّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون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 فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة إهلاك الأمم الكافرة المعاندة للرسل بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات قوته وقدرته وأنه لا يعجزه شيء وأنه وأن الكفار الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعجزون الله كما لم تعجزه الامم السابقة وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ليصبر على أدى قومه وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى ونصرة الحق وأهل الحق وخذلان أهل الباطل فإن هذه سنته سبحانه وتعالى في خلقه فلا يتعجب من كبريا وغطرسة الكفرة المعاصرين إذا نظرنا إلى ما حصل من الأمم السابقة فلا نتعجب من هذا فإن لهم سلفا كان لهم تاريخ معروف فهؤلاء سيحصل لهم ما حصل للأمم السابقه إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل قال تعالى والسماء بنيناها بأيذن السماء مأخوذة من السمو والارتفاع والسماء لها معنيان كما سبق وتكرر ذكره معنى الأول المراد بها السماء المبنية ذات الأجرام والمعنى الثاني يراد بها العلوم. يراد بها العلو فقط فكل ما علاك فهو سماء سواء كان سماء مبنية أو سماء فضائية فالفضاء العلوي يسمى سماء فإنزلنا من السماء يعني من السحاب سمي سماء لارتفاعه السماء بنيناه السماء بالنصب على أنه مفعول لفعل مقدر يدل عليه الفعل الموجود تقدير وبنينا السماء بنيناها بأيد يقدر فعل من جنس الفعل المذكور وهو الذي نصب المفعول وهذا يسميه النحويون سمونه الاشتغال سمونه الاشتغال وهو باب معروف في النحو بنيناها أي جعلناها بناء مرتفعا فالبناء هو مرتفع الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءاً يعني سقفاً مرتفعاً فمعنى بنيناها أي رفعناها وجعلناها سقفاً للأرض وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون بأيد أي بقوه أيد ليس جمع يد كما يتوهم بعض الناس وإنما بمعنى القوة أنيناها بأيد أي بقوه كما في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني القوة يعني القوه اولي الايدي والابصار يعني أولي القوة من الرسل فليست هذه الايه من آيات الصفات وتفسيرها بالقوه ليس هو من تاويل الصفات كما يتوهم من لم يتمكن من العلم ليس هذا من تأويل الصفات لأن هذه ليست من آية الصفات الذاتية ليس المراد بالأيدي هنا جمع يد وإن كان الله جل وعلا له يدان وله يد سبحانه وتعالى كما جاء في الآيات الصفات ذاتية لكنها ليست هي المرادة هنا السماء بنيناها بايد وإنا لموسعون من عامنا العاده ان السقف يكون محدودا وله اقرار لكن السماء ليس لها حدود اينما ذهبت السماء فوقك والارض تحتك اينما ذهبت لا تخرج عن السماء ابدا مهما ذهبت لأنها واسعة وسعها الله سبحانه وتعالى وإنا لموسعون أي موسعون السماء فليس لها أطراف وحدود وقيل لموسعون أعم من توسيع السماء وانما الله جل وعلا واسع عليم وهو موسع الارزاق وموسع المخلوقات فموسع اعم من توسيع السماء بل يعم كل افعال الله جل وعلا فهو الواسع العليم سبحانه وتعالى وإنا لموسعون ثم قال جل وعلا والأرض فرشناها الأرض تحت السماء فراش جعلها الله فراشا يفترشها الخلق يفترشونها ينامون عليها ويمشون عليها ويبنون عليها فهي فراشهم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والأرض فرشناها وإعرابه كما قبله والأرض منصوب بفعل مقدر من جنس الفعل المذكور وهو من باب الاشتغال تقدير وفرشنا الارض فرشناها وفرشها فرشها مدها وهو الذي مد الارض فالارض ليس لها نهايه اينما ذهبت فالارض تحتك فالارض فرشناها فنعم الماهدون نعم الماهدون نحن مخصوص نعم مقدر تقديره نحن والماهدون الذي نعم الماهدون الذي مهد الأرض ألم نجعل الأرض مهاده يعني ممهده مهياه بطرقها وجبالها وبرها وبحرها وثلواتها فهي ممهده يسير عليها الناس بارتياح وينامون ويبنون ويسكنون لأن الله مهدها لهم فنعم الماهدون فإن الله سبحانه وتعالى مهدها مهداً مهدها مهداً يغطي و يغطي مصالح العباد ولا يقصر عن مصالح أما صالح العباد فلا أحد يشكو من ضيق الأرض أرض الله واسعة وأرض الله واسعة من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة إذا ضاقت بك أرض أو بلد فأرض الله واسعة إلتمس غيرها الثامس غيرها ولو ضيق الله الأرض لا أضر هذا بالعباد تعطلت مصالحهم وإزدحموا فالارض واسعة لا يستغرقها العباد أبدا أنها واسعة فمهما كثر العباد فإن الأرض تسعهم أحياء وامواتا فهذا من عظيم قدرة الله جل وعلا وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون فالله وسع السماء ومهد الأرض ومدها في مصالف عباده فلا تضيق بهم أبدا مهما كثروا فالارض لا تضيق فالإنسان سيجد مكانا في الأرض وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين من كل شيء من المخلوقات جعل الله زوجين الليل والنهار والنور والظلمة والأرض والسماء وكذلك الذكور والإناث الذكور والإناث من الآدميين ومن البهائم من الطيور ومن جميع المخلوقات المتحركة ذوات الأرواح جعل الله ذكرا ومن الأشجار الأشجار والنباتات جعل الله فيها الذكر والأنثى زوجين يلقح بعضهما بعضا ويت ويتناسل الزوجان يتناسلان ويبقى النوع من الآدميين ومن البهائم ومن الطيور ومن تتناسل الأشياء والأشجار تتناسل ويبقى نوعها وجنسها وإن فنيت أفرادها إلا أن الجنس والنوع يستمث حتى يرث الله الارض ومن عليها من كل شيء خلقنا زوجين فلو لم يخلق الله الزوجين لفنيا الجنس لكن الله جعل الزوجين دائما يتناسلا لبقاء هذه المخلوقات واستمرار وجودها لمصالح العباد وللدلاله على قدرة الله جل وعلا فإن الذي خلقها هو الله جل وعلا لا أحد ادعى أنه خلق شيئا مع كثرة العناد والكفر والمعارضات لله ولرسله ما أحد ادعى أنه خلق شيئا من الأرض أو من السماء أو من الحيوانات أو من الطيور ما أحد ادعى فالخلق لله وحده سبحانه وتعالى هو الخلاق بل تحدى تحدى العالم أن يخلقوا ذبابا يا أيها الناس مورب مثل له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو له. أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض تحداهم الله يقول أروني ماذا خلق هؤلاء الذين تعبدونهم من الأوثان والاشجار والأحجار ماذا خلقوا من السماوات والارض لم يقولوا خلقوا كذا ولم يجيبوا أبدا مع شدة معارضتهم ولم يجب أحد ويقول نعم أنا خلق أو فلان خلق أو الصنم الفلاني خلق الجبل الفلاني أو البحر الفلاني ما أحد قال هذا أدل على انفراج الله جل وعلا بالخلق هو الخلاق سبحانه وتعالى جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه تشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فهو المنفرد بالخلق جل وعلا ومن كل شيء جعلنا زوجين لم يقل أحد أنا جعلت زوجين خلقت ذكر وانثى لم يعارض الله جل وعلا أحد في هذا حتى إنهم تحداهم فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنوا قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله لا يقدرون ان يقولوا خلقنا انفسنا أو خلقنا غيرنا أو خلقتنا الطبيعة أو ما شبه هذا يعجزون عن هذا فدل على انفراد الله بالخلق والإيجاد وما دام أنه هو المنفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون هذا من العجائب ومن كل شيء خلقنا زوجين لتستدلوا بذلك على قدره الله سبحانه وتعالى وقال خلقنا ولم يقل احد انا خلقت مثل ما خلق الله بل قال ومن كل شيء خلقنا يعني وحدنا والضمير هنا للعظمة وليس للجماعة وإنما هو ضمير العظمة خلقنا أمرنا أنزلنا وهو الله سبحانه وتعالى والضمير للعظمة حتى في المخلوقين الكبار والملوك يقول أمرنا أنشأنا كذا فتحنا البلد الفلاني فالله فهذا في المخلوق يقول هذا ولا أحد يستغرب هذا يعني هذا ضمير العظم المعظم نفسه والمخلوق لا يستحق التعظيم وأما الله جل وعلا فإنه تعظيم بحق هو المستحق للتعظيم سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون إذا تفكرتم في المخلوقات ورأيتم كيف تتناسل وكيف تتكاثر وكيف تتنوع عرفتم قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء فهذه المخلوقات لا بد لها من خالق ولم يدعي أحد أنه خلق شيئا منها إلا الله جل وعلا فهو الخلاق فإذا تفكرت بهذه المخلوقات دلتك على عظمة الخالق جل وعلا ولهذا يقول الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد في كل شيء في كل شيء له آية أي علامة تدل على أنه واحد إذا تفكرت فإنك تعرف قدرة الله جل وعلا وتعرف أنه هو المستحق للعبادة له لا شريك له لعلكم تذكرون ثم انه سبحانه وتعالى امر بالفرار اليه لما بين انه لا رب سواه ولا خالق سواه امرنا بالفرار اليه ففروا الى الله ارجعوا الى الله وفروا من الشرك وفروا من الذنوب والفرار يقتضي أن يكون هناك شيء مخوف ان أن هناك شيء شيئا مخوفا لا بد من الفرار منه للنجاة وهو الواقع فالذنوب والمعاصي والشرك والمخالفات كلها مخاطر عظيمة لا ينجيك منها إلا الفرار إلى الله بتوحيده وطاعته وعبادته وحده لا شريك له فهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو المستعان وهو المستغاث وهو المستعاذ وهو الملجأ سبحانه وتعالى ففروا إلى الله من ذنوبكم ومعاصيكم وكفركم وشرككم فروا منها لانها هلاك الى الامان وهو الى الله جل وعلا الذي ينجيكم منها ويحميكم منها فروا من معصيته الى طاعته من الاشراك به الى توحيده الى عبادته وحده لا شريك له فإذا كنت تريد النجاة ففر إلى الله سبحانه وتعالى وكل ما حصل لك مكروه أو مضايقه فإنك تفر إلى الله حتى المشركين في حال شركهم إذا وقعوا في الشدة فروا إلى الله ودعوا الله مخلصين له الدين لأنه لا ينجي إلا الله سبحانه وتعالى حتى المشركين ضرورة فجئهم الضرورة فينسون معبوداته ولا يذكرون إلا الله جل وعلا فيدعونه مخلصين له الدين يعني الدعاء ويتركون الدعاء غيره حينئذ ينجيهم الله جل وعلا لأن الله يجيب المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى فهو المفر وهو الملجأ وهو المستعان وهو المستغاث وهو المستعاذ من كل المكاره والمخاطر لا ينجي منها الا الله جل وعلا تعجز المخلوقات تعجز القدرات تعجز الحيل ولا يبقى الا الله جل وعلا ولا يبقى إلا الله عز وجل عند الشدائد عند الكربات في الدنيا والآخرة لا ينجي من المكاره إلا الله جل وعلا فلماذا يلجأ العباد إلى غيره لماذا يلجأون إلى الأصنام إلى الأحجار والأشجار إلى الجن والعنس والشياطين وينسون الله جل وعلا ليفروا إليه جميع أمورهم في حالة الرخاء وفي حالة الشدة وفي حالة اليسر وفي حالة العسر ليكن الفرار دائما إلى الله جل وعلا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالحرار إلى الله إني لكم منه أي من الله فهو مرسل من الله لا من عندي نفسه ولا من عندي غيره إنما هو مرسل من الله رسول الله إني لكم منه نذير والنذير يكون يحذر من الشيء المكروه والبشير يبشر بالخير الرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير بشير لأهل الطاعة والاستقامه بالخير ونذير لأهل الشر والشرك والكفر والمعاصي نذير لهم من الشر وهذا من رحمة الله هذا من رحمة الله أنه يدعونا إلى الرجوع إليه ودعائه وعبادته من أجل أن ينقذنا من المكاره ويمدنا بالمنافع هذا من رحمته سبحانه وتعالى وإلا فهو غني عنه كما في الحديث القدسي لو أن ولكم وآخركم يقول الله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد ما ينقص ذلك من غناه ولا ينقص ذلك مما عنده وملكه تام سواء أعطعتم أو عصيتم ملكه لا يزيدوا بطاعتكم ولا ينقصوا بمعصيتكم ففروا الى الله إني لكم منه أي من الله نذير نذير من المكاره المستقبل هو والواقعة إن لم تتوبوا إليه نذير مبين بين النذاره بين النذاره هو صلى الله عليه وسلم بين غايه البيان وانذر غايه الانذار وحذر ولم يكتم شيئا ولما انزل الله عليه قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين صعد الصفا ونادى يا معشر قريش بأعلى صوته اجتمعوا إليه اجتمعوا إلى هذا الصوت وهذا الصائف ماذا يريد بهم لأن من عادتهم أنه إذا حصل أو أقبل مكروه أو عدو يأتيهم نذير ويصيح فيجتمعون إليه فيحذرهم من العدو فلما نادى بأعلى صوته في مكة على الصفا. يا معشر قريش اجتمعوا إليه فقالوا ماذا حدث فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا عن سكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني فلان يا بني فلان وعدد من بطون قريش إلى أن قال يا بني هاشم ثم قال يا عباس بن عبد المطلب يا صفيه عمة رسول الله ثم قال يا فاطمة بنت محمد اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا لا أغني عنكم من الله شيئا فبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ البلاغ المبين ولما قال له أبو لهب تب لك ألي هذا جمعتنا أنزل الله جل وعلا قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسل فأبو لهب وامرأته مشركون معاندون للرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله جل وعلا أنهم من أهل النار ولم ينفعهم قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين يعني بين النذاره ولم يختم النذاره أو يجعلها لقوم دون قوم وانما انذر الجميع ان تولوا فقل اذنتكم على سواء بل لا صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين ولم يبق شيئا مكتوماً أو خفيا إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر تحذير من الشرك ونهي عن الشرك لا تجعلوا مع الله إلها آخر يعني معبودا معبودا آخر تعبدونه مع الله من الأصنام والأوثان والاشجار والأحجار والأولياء والصالحين لا تجعلوا مع الله إلهاً آخر ايا كان هذا الإله سواء كان من الملائكة أو من الرسل أو من الأولياء والصالحين أو من الأوثان والأشجار والأحجار أي إله؟ لا تجعلوا مع الله إلها آخر أي معبودا سواه سبحانه وتعالى هذا إنذار إنذار آخر إني لكم منه نذير مبين إني لكم منه أي من الله نذير عن هذا الشرك واتخاذ الآلهة من دون الله لأنه الإله الحق جل وعلا وما سواه فهو مألوهم بالباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وهذا معنى لا إله إلا الله لأن معنى لا إله نفي لجميع الآلهة واستثناء الله جل وعلا وحده هو الإله الحق إلا الله فهو الإله الحق فأبطل جميع الالهه إلا الله جل وعلا فإن, فإن إلهيته وعبادته حق ثم قال سبحانه وتعالى مسليا رسوله مما يتعرض له من الأذى والمضايقات من المشركين قال كذلك ما أثى الذين من قبلهم من رسوله كذلك أي مثل فعل هؤلاء الذين آدوك وكذبوك ووصفوك بالأوصاف الزميمة هذا ليس شيئا جديدا وهم سبقوا لمثل هذا فأخذهم الله سبحانه كما ذكر في هذه السورة كما ذكر في هذه السورة كذلك ما أي مثل ما حصل لك حصل لمن قبلك ما أتى الذين من قبلك من الأمم من رسول من الله جل وعلا إلا قالوا ساحر أو مجنون ليس رسولا وإنما هو ساحر وما معه من الآيات إنما هي آيات سحرية يسحر بها الناس وليست معجزات دال على رسالته وإنما هي تخيل كذب إلا قالوا ساحب أو مجنون أليس له عقل مخبل يهرف بما لا يعرف ويقول ما لا يتصور لأن المجنون ما يدرشه مخبل ما يدرشه وصف الرسول بأنه مجنون والعياذ بالله إلا قالوا ساحر أو مجنون حتى لم يثبتوا على رأي واحد أحد يقول ساحر وحد يقول مجنون وحد يقول كاهن أحد يقول كذاب فلا يدرون ماذا يصفون الرسول به لأنهم يتخبطون إلا قالوا ساحر أو مجنون قال الله جل وعلا اتوا به استفهام انكار يعني هل راى بعضهم بعضا هل امتك رأت الامم السابقه رأت قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم ابراهيم هل راوهم حينما قالوا مثل قولهم ما راوهم لكن هذه طبيعة الكفار في كل وقت هذه طبيعة الكفار في كل وقت ولو لم يوص بعضهم بعضا فطريقتهم واحدة طريقة قومك كطريقة أقوام الرسل السابقين فلا تعجب من هذا أو تفجر من هذا تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك هذا تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ما اتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به لا لم يتواصوا به ولم يرى بعضهم بعضا لكن الكفر جمعهم الكفر جمعهم والكفر كما يقولون ملة واحدة من اول الخليقه الى اخره بل هم قوم قاومون الذي حملهم على هذا هو الطغيان والطغيان مجاوزه الحد الطغيان مجاوزه الحد فهم تجاوزوا الحق ولما تجاوزوا الحق قالوا هذه المقاله هذا الذي جمعهم الطغيان والعياذ بالله بل هم قوم طاغون ثم قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم يعني لا تلتفت إلى أقوالهم واعتراضاتهم لا تعبأ بها ابدا ولا تهمك لا تهمك ولا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحزن على قومه يحزن على قوم أنهم يدخلون النار وأنهم يكفرون بالله فلعلك باخع نفسك على آثارهم لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين يعني مهلك نفسك الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا وكان يحزنه ما عليه قومه لأنه يريد لهم السلامة والنصيحة ويريد لهم النجاة فإذا رآهم على ما هم عليه من العناد فإنه يحزن صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، قد نعلم لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هذه تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم أي اعرض عنهم وليس معنى أنه يعرض عنهم يتركهم لا يذكرهم يعرض عن أداهم ولا يلتفت إليه ولا يحزنه ايضا لأن حسابهم على الله جل وعلا إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر قالوا هذه الآية نزلت في مكة يوم كان الرسول منهيا عن القتال لأن المسلمين لا يستطيعونه فأمر بالإعراض عنهم والاستمرار في الدعوة إلى الله ولهذا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لا تياس لا تيأس استمر على التذكير وعلى الدعوة إلى الله فإن هناك من يقبل منك من يقبل منك ويتبعك فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالموعظة تنفع اهل الايمان وترقق قلوبهم وتقربهم إلى الحق وأما الكفار الذين أصروا على كفرهم وعنادهم فلا تنفع فيهم التذكير لكن يكون حجه عليهم يوم القيامة يكون حجة عليهم يوم القيامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم وبلغهم فتمر دوعته فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين دلت هذه الآية على أن الذي يتأثر بالتذكير ويتعظ أنه مؤمن وأن وتدل بمفهومها على أن الذي لا يقبل التذكير ليس بمؤمن فالإيمان يقتضي قبول التذكير والموعظة وأما الكافر فلا يقبل لكن تقوم عليه الحج ولهذا قال قوم عاد لهود عليه السلام سواء علينا أو عرض أم لم تكن من الواعظين فلا تنفع فيهم وفي الآية الأخرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشخاص الذي يصل النار الكبرى فأنت أيها الداعيه وأيها الواعظ وأيها المذكر لا تيأس فإن الذكرى تنفع تنفع المؤمنين تنفع من يخشى الله سبحانه وتعالى ولن يعدم في العباد من يكون كذلك ولو كانوا قليلين فالذكرى لها فائدة ولها اثر عظيم فلا ييأس الدعاة والمذكرون والوعاظ من تذكير الناس فإن الذكرى تنفع المؤمنين أمره الله بالاعراض عنهم وأمره بالاستمرار على التذكير اليس معنى الإعراض إن أنهم يتركون ولا يذكرون ويقال ما يقبلون ولا فيهم فائدة لا بل يستمر الداعي هو يصبح على التذكير وعلى الموعظه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ذكر الحكمة من خلقه الجن والإنس وما خلقت الله هو الخالق سبحانه وتعالى لا خالق سواه ولا أحد قال لا أنا خلقت مثلك ما أحد قال هذا فالتحدي لا يزال باقي وما خلقت الجن والجن عالم خفي لا نراهم سميوا جنا لأننا لا نراهم من الاجتنان وهو الاستتار ومنه سمي الجنين في بطن امه لأنه مستتر وجن عليه الليل يعني ستره ظلام ظلام الليل سميت الجنة بالجنه لأنها ملتفت الأشجار والأغصان والجنة هي الستره التي يتخذها المقاتل ما خلقت الجن وهم عالم خفي لا يرون مجتنين يعني مختفين عنا لا نراهم لكننا نؤمن بهم ومنهم المؤمن والكافر ومنهم المطيع والعاصي ومنهم المستقيم والفاسق كما قالوا عن أنفسهم وأن و... وأن منا الصالحون ومنا نعم دون ذلك منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدد وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فالجن مثل الإنس فيهم مؤمنون وفيهم كفار وفيهم مستقيمون وفيهم وفي وفساق مثل الإنس والرسالة عامة لهم الجن والانس وما خلقت الجن والانس هم بنو آدم هم بنو آدم وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون لم يخلقهم بين الحكمة من خلق الجن والانس وأنه لم يخلقهم لحاجته إليهم لم يخلقهم لي ليتقوا بهم من, من ذلة ليتقوابهم من قلة أو يتعزز لهم من ذلة لأنه قوي عزيز سبحانه وتعالى ولم يخلقهم لأجل أن يرزقوه ويكتسبوا له ويجمعون له الأموال لم يخلقهم إلا لشيء واحد هو العبادة والعبادة مصلحتها لهم لأنهم محتاجون إلى الله ومفتقرون إلى الله ولا يقربهم من الله ويصلهم بالله إلا العبادة إلا العبادة فالعبادة مصلحتها لهم وأما الله جل وعلا فإنه غني عنها إلا ليعبدون فحصر الحكمة من خلق الجن والنس حصرها في العبادة فقط لا لشيء آخر إلا ليعبدون ثم منهم من عبد الله ومنهم من لم يعبد الله وهو غني عنهم سبحانه وتعالى فالذين لم يعبدوه لم يضروه والذين عبدوه لن ينفعوه بذلك وإنما الضرر والنفع راجع إلى العباد أنفسهم وإنما أمرهم بعبادته رحمة بهم لتكون صلة بينهم وبينه ويتعرفون بها على ربهم ويسألون حوائجهم ويتضرعون إليه فهو أمرهم بعبادته لحاجتهم إلى ذلك لا لحاجة الله جل وعلا ولهذا قال ما أريد منهم الرزق لم يخلقهم لأجل أنهم يرزقون وما أريد أن يطعمون الله جل وعلا يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا ولا يطعم سبحانه وتعالى وما يريد ان يطعم إن الله هو الرزاق ان الله هو الرزاق الرزاق صيغه مبالغه اي كثير الرزق سبحانه وتعالى فهو يرزقهم ويرزق غيرهم يرزق الجن والعنس ويرزق الحيوانات ويرزق الحشرات ويرزق من لا ترونه ولا هو القائم بأرزاق عباده سبحانه وتعالى في البر والبحر المخلوقات كلها بأنواعها من الذي يرزقها؟ من الذي يوصل إليها غذاءها؟ من الذي يهيئ لها مصالحها؟ هو الله جل وعلا كل له رزق على هذه الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه تكفر الله برزقه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الطير تغدو خماصا يعني جائعة وتروح بطانا ترجع في النهار شبع من إيه؟ من رزق الله سبحانه وتعالى فهو الرزاق سبحانه وتعالى لكم ايها الجن والانس ولغيركم من المخلوقات ان الله هو الرزاق ذو القوه فهو بحاجه اليكم ضعيف يبي احد ناصره ايده من الجنود ومن لا الله جل وعلا قوي بذاته قوي بذاته سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه صاحب القوه والقوه صفه من صفات الله وقوته لا تضاهى ولا تغالب سبحانه وتعالى كل قوه فإنها ضعيفه امام قوه الله سبحانه وتعالى ولهذا لما قالت قوم هود من اشد منا قوه قال الله جل وعلا اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة كانوا بآياتنا يجدون فكل القوى والقدرات كلها ضعيفة أمام قوة الله جل وعلا وقدرته لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين شديد القوة شديد القوة فالمتين صفه لله سبحانه وتعالى ذو القوه هذه صفه المتين صفه اخرى ثم قال جل وعلا فان للذين ظلموا فان للذين ظلموا من قومك يا محمد ظلموا انفسهم بالشرك والكفر والمعاصي ذنوبا يعني نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم الذين مضوا من الامم لهم نصيب من العذاب مثل نصيب الامم السابقه ينتظرهم فلا يغتروا بامهال الله لا يغتروا بامهال الله لهم ويجحدوا العذاب ويستبطئوه كل شيء له اجل لا يقدم الله شيئا على أجله ولا يؤخره عن أجله سبحانه وتعالى فإن للذين ظلموا والظلم هنا يراد به ظلم الشرك وظلم المعاصي وظلم العباد أيضا لأن الظلم ثلاث انواع ظلم بين العبد وبين ربه وهو الشرك وهو أعظم الظلم إن الشرك لظلم عظيم والظلم وضع الشيء في غير موضعه فالمشرك وضع العبادة في غير موضعه هذا هو الظلم العظيم ويشمل ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي التي يقتصر ضررها عليه وظلم العباد بالتعدي عليهم بالتعدي عليهم في أموالهم ودمائهم واعراضهم فان للذين ظلموا باي نوع من انواع الظلم ذنوبا اي نصيبا من العذاب ينتظرهم مثل ذنوب اصحابهم والذنوب في اللغه المراد به الدلو الدلو الممتلئ بالماء والمراد به هنا النصيب النصيب ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم قال الله جل وعلا فلا يستعجلون لا يقولوا عجل لنا العذاب عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب تحدون الله عجل لنا قطنا قبل يوم انفساد يلا هذا العذاب اللي يتهددنا بهاته بها تحدون الله جل وعلا الله جل وعلا لا يقدر بتحديهم لانه قدر الاجل وقدر الاشياء وكل شيء في وقته لكل نبا مستقر وسوف تعلمون فلا يستعجلون ولا يظنون ان تأخر العذاب عنهم أنه ما هو واقع بل سيقع إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى فلا يستعجلون ويقولون ربنا عجل لنا العذاب عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين سألوا الله العافية تكذيب تحدي لله ولرسله هذا يبلغ الإنسان هذا المبلغ مع مع ربه سأل الله العظيم ينسى ضعفه وينسى فقره وحاجته ويتحدى الله ويكذب الرسل هذا هو الإنسان إذا لم يوفقه الله للهداية فلا يستعجلون ثم قال جل وعلا فويل تهديد فويل للذين كفروا من قريش وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وويل كلمه عذاب وتهديد ليومهم الذي يوعدون قيل هو يوم القيامه وقيل يوم بدر هو يوم بدر فان الله عجل لهم فيه ما عجل من النكبه والقتل والزله عجل لهم ذلك يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون وذلك في يوم بدر فان الله اراهم ضعفهم واراهم قطرستهم امام قله من عباد الله المؤمنين فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فإنه آت لا محالة ولكنه لا يأتي إلا في أجله الذي ضربه الله سبحانه وتعالى له فلا يستعجلون ويقولون عجل عجل من باب التحدي فإذا نزل بهم فلا يستطيعون الخلاص منه ولا يستطيعون مقاومته ولا يستطيعون مدافعته ما له من دافع إن عذاب ربك لواقع لو ما له من دافع يدفعه إلى وقع ولا يرفعه إلى نزل إلا الله سبحانه وتعالى وبهذا تم تفسير هذه السورة العظيمة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد عﻻه واصحابه اجمعين. ﷬السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا فنعمل ماهدون يفسر بعضهم الماهدون بأنهم الملائكة الذين أمرهم الله جل وعلا بذلك وبعضهم يقول المراد به الله جل وعلا وجمع ذلك للتعظيم فأي القولين أقرب للصواب؟ فلا هم صواب. فلا صواب. فالله جل وعلا هو المدبر والامر والخالق والملائكة مدبرون بأمر الله جل وعلا فهو الخالق والملائكة تنفذ عباد معمورون ينفذون ما أمرهم الله ويفعلون ما يؤمرون نعم هل تنافي بين القولين؟ نعم صلى الله عليه وسلم سماعة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اتضح لي الإثبات في قوله واعبدوا فما المراد بالنفي في قوله ولا تشركوا به شيئا هو بهوه نفي الشرك نفي الشرك بجميع أنواعه وجميع ما يعبد من دون الله لا يستثنى شيء قال الملائكة لهم خصوصية ويجوز عبادتهم ولا الرسل لهم خصوصيه الاوليه والصالحون لهم خصوص لا الشرك ما يجوز في اي شكل كان لا يجوز باي شكل كان وجميع ال جميع المعبودات كلها خلق لله كلها خلق لله ضعيفه لا تملك نفعا ولا ضرا نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل سمعت أحد المفسرين عندما فسر قوله تعالى وذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب بأن المقصود بالأيدي هي أنه كثير البذل والمشاركة في أمور الخير والإحسان وسباق لفعل الخيرات، فهل قوله صواب؟ نعم يدخل يدخل في معنى لاي الأيدي المراد بها القوة والمراد بها أيضا البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله، نعم هذا من القوة أيضا، نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو الجمع بين قول الله جل وعلا وقيام الصلاة وآت الزكاة وركع مع الركعين والتي يستدل بها على وجوب الصلاة مع الجماعة وقوله تعالى يا مريم قنثي لربك والسود وركعي مع الركعين نعم المراد بوركع مع الركعين أي صلوا مع مع الجماعة والمراد بقوله هي مريم ركعي مع الركعين أي صلي كما يصلي غيرك من عباد الله الصالحين والمرأة ليس عليها جماعة بدليل السنة تفسر السنة تفسر القرآن تبين أن المرأة ليس عليها جماعة ثم هذا أيضا شرع من قبلنا شرعنا على أن المرأة ليس عليها جماعة نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما هو وجه تأويل بعض المفسرين لقوله تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون حيث ذكروا ما أريد منهم أن يرزقوا عبادي او يطعموا عبادي ما أدري ما أدري او يطعمون ما معنى يطعمون يطعموا عبادي إلا على وجه أنه, أنه جاء في الحديث أن من زار مريضا ف والله جل وعلا يقول مرضت فلم تعودني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال لو زرت أن عبدي فلانا مرض فلو زرته لو وجدتني عنده عطشت فلم تسقني كذا وكذا ثم يبين أنه لو سقى ولو أطعم عباد الله لوجد لو ذلك عند الله سبحانه وتعالى فلا نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الرزق بكسر الراء والرزق بفتحها الرزق اسم للشيء واما الرزق فهو مصدر مصدر رزق يرزق ارزقوا رزقن واما الرزق فهو اسم للطعام للشراب للكسوه يسمى رزق نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل سمعت احد ائمه الصوفيه يقول لا تقرأوا سورة الفجر وسورة المسد احتراما لمشاعر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام سورة إيش سورة الفجر وسورة المسد مش على سورة الفجر الله يقص سورة عبس عبس وتولى جا ونعم ويقول هذه ما تقرأ لأن فيها عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم و سورة تبت لأن فيها ذم لعم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانه يستدرك على الله والعياذ بالله هذا يدل على أن قرابة الرسول إذا لم يؤمنوا فإنهم يكونون من احط الناس وأخسر الناس ولو كانوا قارب للرسول صلى الله عليه وسلم وصورة عبس تدل على أنه لا يحتقر المؤمن ولو كان أعمى ولو كان أعرج ولو كان فقيرا لا يحتقر لا يحتقر من أجل ذلك لأجل مظهره لأنه عبد لله مؤمن قريب من الله سبحانه وتعالى نعم وهذا باق الى لا أن تقوم الساعة وله بل قصد منها الاساءه الى الرسول القصد تعليم الناس نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما هو القول الراجح في تفسير الويل وما هو القول بمن فسره بانه واد في جهنم يكون هذا ويكون هذا يكون ويل ويكون واد في جهنم نعم لا تنافي بين هذا نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل تقدم معنا أن الخلق يتناسلون إلى يوم القيامة حتى يرث الله الأرض ومن عليها ونسمع في هذه الازمنه أن بعضهم يقول أن هناك بعض الحيوانات التي انقرضت مثل الديناصور فهل هذا صحيح من اراد الله ان ينقرض ينقرض انقرضت الامم السابقه قوم نوح وقوم عاد وقوم هود التي اهلكت انقرضت ولم يبق إلا الذين ركبوا في السفينه مع نوح عليه السلام فمن أراد الله إنه ينقرض ينقرض نعم هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى كذلك الذين مسخوا قردة وخنازير من اليهود والنصارى انقطع نسلهم ولم يوجد لهم نسل نعم فالله إليكم سماحت الوالد يقول السائل تقدم ذكر الجن على الإنس في قوله تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون هل في ذلك دليل على فضل الجن على البشر لا ما يدل، لكن قالوا إن, إن يدل على أن الجن أكثر من الإنس. إن الجن أكثر من الإنس، لذلك قدمهم الله اعلم نعم. صلى الله عليكم صباحت الوالد يقول. أو لأجل والله أن لا يجحد أحد ويقول ما في جن هم. قدمهم لاجل بيان تحقق وجودهم. الذي يقول ما في جن هذا كذب هذا كاذب. عياذ بالله انه مكذب لله عز وجل واما الذي يقول فيه جن لكنهم ما, ما يدخلون في الانسان ولا, ولا اذا ما معنى قوله مجنون يدخل الانسان وقوله جل وعلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس فهذا لا يكفر لكن يضلل ويخطأ هذا يضلل ويخطأ لان هذه مساله خفيه قد لا يتبين لبعض الناس فلا يكفر من اجل ذلك اما من ينكر وجود الجن اصلا ويقول لهم وجود هذا يعتبر كافر لانه مكذب لله ولرسوله نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يصح ان نقول ان من اسماء الله عز وجل الباني والفارش ام انها تطلق عليه سبحانه بانها ما كل فعل من افعال الله يؤخذ منه اسم بخلاف العكس كل اسم يؤخذ منه صفه واما الافعال فما كل فعل يؤخذ منه اسم ويمكرون ويمكر الله ما يقال الماكر من أسمائه الماكر لانه يمكر بمن يمكر في عباده لا فما كل فعل اشتقوا منه اسم أو صفة <تصفيق> نعم أصلاً إليكم سمعت الوالد يقول السائل إذا وقع أحد في الشرك فهل يصح أن نقول إن هذا المشرك ظلم ربه ظلم, <تصفيق> ظلم بمعنى وضع العبادة في غير موضعها هذا معناه الله ما يظلم أحد ولا ينقصه أحد سبحانه لكن وضع العبادة في غير موضعها وهذا ظلم نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين الصفات الذاتيه والصفات الفعليه والصفات الاختياريه الصفات الاختياريه هي الصفات الفعليه الصفات الذاتيه هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا ابدا كالسمع والبصر والعلم والاراده والقدره اما الصفات الفعليه فهي التي يفعلها اذا شاء سبحانه كالنزول والاستواء هذه صفات فعلية والخلق والرجل صفات فعلية يفعلها إذا شاء نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل نحكم لجميع الصحابة رضوان الله عليهم بأن إيمانهم كامل لا شك ولا نتهم أحد من الصحابة ما نتهم أحد من الصحابة أو شلي اللي ألجأك لأنك عن إيمان الصحابة هل كلهم كامل الإيمان وش اللي يرجع في عن الصحابة لا تدخل موضوعهم أبدا هذا هو ما عليها بالسنة والجماعة نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو رأي سماحتكم في قول بعضهم ما يحتاجه التلميذ المسلم المعاصر غير المتخصص من كتب العقيدة خمسة في المئة لأن هذه الكتب ضخمت الخصومات والصراع السياسي حول قضية الخلافة والصراع الفكري وقضايا فلسفية مثل خلق القرآن والأسماء والصفات والقضاء والقدر هذا هذيان هذا هذيان فارغ يدل على الجهل أو على الإلحاد والعداوة للتوحيد فهذا هذيان فارغ لا يلتفت إليه أبدا نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الطريقة المثلى التي يجمع بها طالب العلم بين حفظ القرآن وتلاوته وطلب العلم الناس يختلفون الناس يختلفون في هذا وكل يعمل بما يتيسر له فيحفظ القرآن في وقته ويطلب العلم في وقت يوزع وقته على هذا وعلى هذا نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل تقدم معنا أن طلب الدعاء من الناس مكروه، سواء كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. فماذا يقال في طلب أم سليم رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لانس رضي الله عنه؟ جائز. هل من باب الجائز؟ ولأن الرسول له خصوصية عليه الصلاة والسلام لأنه مجاب الدعوة، هو مثل غيره. طلب هذا من الرسول. لا يدخل في المكروه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مجاب الدعاة وليس مثل غيره نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل متى يكون السجود للسهوي إذا شك في الصلاة هل يكون قبل السلام أم بعده السجود للشك يكون بعد السلام وإن سجد السجود كله قبل السلام جاز وإن سجده كله بعد السلام جاز إنما الخلاف في الأفضلية، فما كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران للصلاة، وما كان عن شك أو زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما جاء في الحديث وليس عن نقص في الصلاة، نعم. صلى الله عليه وسلم، أتى الوالد يقول السائل. كيف الجمع بين قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وبين قوله اني جاعل في الارض خليفه ما وجه التعارض بين هذا وهذا ما في تعارض بين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله اني جاعل في الأرض خليفه يعني آدم عليه السلام وذريته يخلفون من قبلهم ليس خليفه لله ان الله لا يخلفه احد سبحانه وتعالى ولكن خليفة يعني يخله بعضهم وهل الذي جعلكم خلائف الأرض يخله بعضهم بعضا ولا تعارض بين هذا وبين وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون فهو يعبد الله وهو خليفة في الأرض وقال لداود يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق نعم سماحة الوالد يقول السائل من جاء والإمام يخطب في صلاة الاستسقاء، فهل يصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستة عدا تكبيرة الاحرام؟ يقول صلى الله عليكم من جاء والإمام يخطب في صلاة الاستسقاء، فهل يصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستة وفي الثانية خمسة؟ يعني من فاتته صلاة الاستسقاء، من فاتته صلاة الاستسقاء يصليها على صفتها، جماعة أو فردا؟ أما من جاء والإمام والناس في الصلاة يدخل معهم يسقط عنه التكبير يتابع الإمام على ما هو عليه يسقط عنه التكبير نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل امرأة أرضعت ولدها بعد صلاة العصر ثم وضعته على فراشه في المطبخ ثم خرجت إلى الغنم ولمدة نصف ساعة أو تزيد على ذلك ثم رجعت فوجدت الصبي على وجهه قد مات وفيه أثر قيء والسؤال هل عليها شيء لا لان ما فرطت ارضعته ووضعته على فراشه وذهبت لحاجتها انقلب هذا ليس بسببها هذا ليس بسببها فهي ما فرطت ولا عليها شيء نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل كيف ندعو الكفار بالموعظه او بتذكيرهم بأعجاز النبي صلى الله بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفي محاسن الإسلام وما حكم السلام عليهم من باب الدعوة السلام عليهم لا يجوز بداءتهم بالسلام لكن إذا سلموا يرد عليهم السلام وأما دعوتهم وبيان فضائل الإسلام وبيان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مطلوب هذا أمر مطلوب من أجل أن يهدي الله من يشاء منهم وتقوم الحجة على من لم يقبل بعد البيان نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل ما هو القول في من يدعي القدرة على الخلق غير الله جل وعلا وقد سمعنا في هذه الأزمان من يقول بأن الولي له قدرة على الخلق وله قدرة على التصرف بالكون وفي أمور الآخرة هذا كفر بالله عز وجل وهذا الكفر ما قاله أبو لهب وأبو جهل يقول الله جل وعلا ولا إن من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ولا إن من خلقهم لا يقول لا يقولون الله وهؤلاء يقولون ان الاولياء يخلقون هذا ما قاله الكفار من قبل هذا كفر أشنع من كفر أبي لهب وأبي جهل والعياذ بالله وهذا شرك في الربوبية والدعاء الخلق ولا تعجب من مبالغات الصوفية لأن عندهم أن أولياءهم يتصرفون في الكون يتصرفون في الكون لا تعجب من قولهم مثل هذا, هذا الكلام عندهم أشد من هذا وأقبح نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض الناس في العلماء الراسفين الذين يأمرون بطاعة ولاة الأمر ويردون على اهل الضلال انهم مرجئه مع يفتكم خوارج مع الدعاه فما نصيحتكم حيال ذلك ما يعبى بقولهم ولا يلتفت له ولا تستغلوا به ابدا اعتبروه غير غير موجود هذا من جنس الهذيان البارد الذي لا لا قائل من ورائه نعم اطلبوا العلم وتعلموا واتركوا هذا الكلام نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل هل قلب الشماغي أو الغترة بعد خطبة الاستسقاء يقوم ذلك مقام الرداء الوارد قلب الرداء إذا اعتبرنا أن الغترة أو الشماغ مثل الرداء فإن قلبها سنة وعلى كل حال الذي يفعل هذا لا ينكر عليه ربما يكون له نصيب من السنة لا ينكر عليه والله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أمرتكم بأمر لا تؤمنوا ما فالذي يفعل هذا هذا مجتهد ويتحرى الخير ولا ينكر عليه ربما يكون معه صواب إن شاء الله نعم صلى الله عليه وسلم سماحت الوالد يقول السائل إذا لم تحضر المرأة لصلاة الاستسقاء في المصلى فهل لها أن تصلي في بيتها ثم تدعو بعد ذلك نعم لا مان صلي وتدعو الله أن يغيث المسلمين نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل تقدم معنا في درس سابق بأن المصلّي إذا ترك سجود السهو بسبب نقص في الصلاة فطلت صلاته فهل يجوز له أن يأتي؟ تقدم بس... يقول الحسن عليهكم تقدم بأن المصلي إذا ترك سجود السهو بسبب نقص في الصلاة فطلت صلاته فهل يجوز له أن يأتي بسجود السهو بعد السلام مباشرة ثم يأتي بالتشهد بعد ذلك ويسلم؟ ما أذكر أنه قلنا أن تبطل صلاته، لكن يقولون إذا ذكر قريبا يسجد وإذا تطاول الوقت أو خرج من المسجد فإنه يسقط عنه سجود السهو. نعم الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم